انشان انا الان يا حبيبي ليه ده انا ميقش في بالي انسك حتى في خيالي لو كان في بني معش ولا كان يا حبيبي اللي نسيني بل اللي ما بينك وبيني أي موسن كتير معك ما تخبش من الدنيا.